أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نساء 119. ويغبص أربعة أشهر فإن فإن الله غفور رحيم وان وإن عدموا الطلاق فإن الله تميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن فلا تتقعوا ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان أرادوا اصلاحا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 تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن قلقها فلا تحل له من بعض حتى تنكح زوجا غيره فإن 111. طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنى أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون